سجد دخول الفخامة حتحوطي على الساحة يا لب يا لب يا لب يا عمري انت برو <تصفيق> <تصفيق> اني لي جيد كل فارق عن كل جيد والشفاه اللي هرجها معسول يخرب بيتها لقلت اريد وقالت امر قلت ما ادري وش ريد الاقل وقالت عامر قلت ما ادري وش أريد قالت علامك قلت انا بغيتها واخطيتها مره من المرات في ليل النساني سه جليد هزتني الذكرى وصرتني وانا سرعتها ما بطل ما خبل ما ذكي ما بليد مر المهم من مدري بليد ما المهم من العنود اللي دعتني جيتها ونشفتها شفتها عقب التعب والليل والبرد الشديد اقول يليت الليالي كلها ياليتها مرت شقاها للشقي ولذة سعدها للسعيد ولذ من هالجمرة اللي في يدي ضميتها يلب يلب سجل دخول الحطحوطي على الساحة الى الذين ينتظرون سقوط الحطحوط فمن منبري اقولكم لن يسقط الا بأمر من الله